أربع. استمع إلى النص الآتي وضع خطاً تحت العبارات التي تسمعها في الجمل الآتية انتشر الإسلام يوماً بعد يوم وفقاً للأخبار الجوية يهتم المسلمون بالعلم كان المسلمون يهتمون بالتأليف،